صلاة كنز الوجود بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وشرف عظم وبارك وكرم وزد وتمم على سيدنا محمد الذي افتتعت به أغلاق كنز الوجود ونصبته واسضة لإيسان الفيض والجود فرفعته إلى أعلى أغرف المعاينة والشهود فأوأته من حضرات قدسك حيث شاء بلا حدود الذي أقمت بخدمته مقرب الأملاكي وجعلته قطبا تدور عليه الأفلاك وأجلسته على كرسي المكانة وسرير التمكين وخاطبته لإرشاد والتعليم والتبيين فقلت بطريق التبجيل والتعظيم ولقد آتيناك سبعا من المفاني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 سيد الأوائل والأواخر وصفة الأمائل والأفاخر لسان الحضرة الأقدسية نمين الأسرار الإلهية مجل الذات ومظهر الأسماء والصفات رحاء الرحمة وميم الملك والملكوت تال التوام سر حياة العالم علة السجود لآدم عليه السلام روح الأرواح الساري في جميع الأشباح لا نشاك أحدكم لشكوة إلى واجد ألمها نجمع حقائق اللاهوتي من بعيد قائق الناسوتي راية إمامته قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله شينعت غنافته ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله تاج محبوبيته ولن سوف يضيك ربك فترضى لم لاك يا محمد لما خلقت الأفلاك بساط خلته لعمرك عف الله عنك ما ودعك ربك وما قاله صاحب الشرف والمجد حامل لوايل الحمد صاحب الوسيلة والفضيلة آدم ومن دونه تحت لواهي صاحب الشفاعة العظمة والكثري سلم الرضا رفر في الاصطفاء سدرة الانتهاء شمس العالم بدر الكمال نجم الهداية شنهرة الوجود خليلك الأقدم وحبيبك الأكرم أصراطك الأقوام أبدك القائم بأمرك وعلى آله ذوي الشيام وأصحابه ذوي الهمام ما تعاقب النهار الأبيان والنهار أدد ما حاض به علمك وعصاه كتابك وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين